ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم فرج هم المهمومين مهمومين ونفسك المكروبين وقضي الدين عن المدين الله ومرضى المسلمين وارحم موتانا جمعين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكل النزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلت والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوق الأبيض من الدنس وافحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا تحت الجنادي والتراب وحدنا اللهم آنس وحشتنا في القبور وآبنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا رفور اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعطي وأسواجنا وذرياتنا وأصحابنا وذوي أرحابنا ومن أرصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشريين ودمر عداد دين وحب حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين عن حق يا رب العالمين اللهم آمننا في أوطاننا وأصلح ألمتنا وولاة أمورنا ووفق إمامنا لما تحب وترضى ناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رقاك له النطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة سيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين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 اللهم إنا نعوذ برطاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبكبك لا نخصي خلاء أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله